عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه المستقام في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحت ظلال السيرة العطبة سنقف اليوم مع كل السيرة مع جهاده صلى الله عليه وسلم لا تستغربوا فهناك فرق بين مفهوم الجهاد والقتال القتال ضرب من ضروب الجهاد فقد يكون الجهاد بالكلمة وقد يكون بالصبر وقد يكون بالطاعة وقد يكون بالمال وقد يكون بالنفس وتعريض النفس للصدام القتال ضرب من ضروب الجهاد سنقف في هذه الحلقة مع صور ومظاهر جهاد نبينا صلى الله عليه وسلم كان محمد رئيسا للدولة وساهرا على حياة الشعب وحريته وكان يعاقب الاشخاص الذين يجترحون الجنايات حسب احوال زمانه واحوال تلك الجماعات الوحشية التي كان يعيش النبي بين ظهرانيها الالماني بيرتليسان تيلر في كتابه الشرقيون وعقائدهم اول ينبغي ان تعلموا معلومة غزا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني المعركة التي خاضها النبي وسلم بنفسه وحمل لواءها تسمى غزوة، والتي بعث فيها بعض أصحابه تسمى سرية. غزا في مدة العشر سنوات التي عاشها في المدينة غزا سبعا وعشرين غزوة. عشر سنوات سبعة. وعشرين غزوة واختلف أهل السير في عدد السرايا والبعوث التي بعثها ما بين خمس وثلاثين إلى خمسين سرية في كم في عشر سنوات لأن الجهاد القتال المسلح والغزوات المسلحة بدأت في المدينة في عشر سنوات تخيل الرسول عليه الصلاة والسلام مرتاح ابدا يعني, بدأ يعني تخيل كم في السنة كم ربما في السنة أكثر من غزوة وأكثر من عشر في بعض السنين أكثر من عشر سرايا أول هذه الصور في الجهاد أنه غير مفهوم الحرب جعل الحرب التي كانت لأجل النهب والسلب جعلها حرب مقدسة هو لا يستعجل القتال ولكنه يقود الحروب لاجل مصلحه المحاربين فمن وقف ضد الدعوه او عاند ومنع انطلاق الاسلام قاتله اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ثانيا قاد جهادا واسعا وسع مفهوم الجهاد جهاد الشيطان جهاد النفس جهاد الشهوات جهاد الكلمة الجهاد بالأمر معروف والنهي عن المنكر أهجهم وروح القدس معك إن قولك أشد عليهم من نطح النبل وصع مفهوم الجهاد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والمجاهد من جاهد نفسه وهواه في ذات الله تعالى صححه الألباني في السلسله الصحيحه وصع مفهوم الجهاد ثالثا أعظم جهاد قاده معركة الضمير الإنساني تحرير العقول وتنقية وتطهير القلوب ما جاهد لأجل أن يحكم إنما جاهد من أجل أن يحرر الإنسان من الخرافة والعبودية والخلود إلى الأرض إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخره هكذا علم اصحابه الناس يا سلام يا سلام جهاده صلى الله عليه وسلم عظيم من صور الجهاد اذا خرج بنفسه وباشر القتال كان يفعل كاصحابه يقول احدهم أنا علي أن أفعل كذا أنا علي أن أضرب الخباء يقول وأنا علي أن أجمع الحطب، يقول لأصحابه وكانوا إذا ارتدفوا يعني اترادفوا في بعير يقول لخلص انت رسول الله يقسموا على بعير معه اثنين يقول لانت لأ خليك ثابت نحن نتبادل يقول ما أنتما بأقوى مني على المشي ولستما بأحرص مني على الأجر انضرب في يده ودمه جرى قال شنو هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت هل أنت إلا أصبع دميتة وفي سبيل الله ما لقيت جهاده عجيب جهاد بمعنى الكلمة تخيل أنا أحكيك حاجة عجيبة خلاص خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك جيش العسرة سنة تسعة هجرية شهر رجب قبل موته بعام تخيل لما قاد هذا الجيش الجيش مشى مسافة الف كيلو متر من المدينة الى جهة الشام عمر 62 سنة نحن العمر 62 سنة نزل المعاش لانه ما عنده طاقة على العطاء 62 سنة يقود جيشا لملاقات الروم خارج أرضه وخارج بقعته التي عهدها الجزيرة العربية إلى بلاد الشام يخترق كل هذه المسافة يا سلام والله رسولنا صلى الله عليه وسلم جاهد والله تعي جاهد بلسانه جاهد بماله جاهد بنفسه وعرض نفسه للمخاطر جاهد بقلبه جاهد بحنكته وادارته جاهد بوقته جاهد براحته اعطى الجهاد ميزه واعطى القتال قيم ومزج الحرب بالاخلاق هذا نبينا فلنفرح به ونسعد به الحمد لله الذي جعلنا من امته وجعلنا من اتباعه اسال الله تعالى ان يجعلنا من جنده وحزبه المفلحين في الدنيا والاخره طيب المطلوب منا نشنو المطلوب منا اول حاجه نعرف انما جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري وما ترك قوم الجهاد الا ذلوا الجهاد بكل معانيه ينبغي ان نحيي الجهاد فقها وممارسه ذي اهم حاجه الشيء الثاني علينا أن نستشعر معاناته صلى الله عليه وسلم وهو يقود المعارك والمعارك والحروب والحروب قال أهل السير غزا بنفسه سبعا وعشرين غزوة باشر القتال في تسع غزوات بنفسه ضرب وضرب وسال دمه إنه جهاد عظيم عوربت لم تخضع ولم تخش العدو من يحمه الرحمن كيف يضامه بل أقول حياته من أولها إلى آخرها بيتمه والذي حصل له والمشاق والمتاعب في مكة وفي المدينة كلها جهاد اعذروني أنني في دقائق حاولت أن اختصر جهاد السنين ومعركة ضمير عاش لها النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وجمعنا وإياكم به في النبي